الله قحل الله السمد لم ينت ولم يولد ولم يكن له كهوان أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الخلف من شر ما خلف ومن شر ما بطهنا وقبل ومن شر المفرداء من أوقات ومن شر حاسل إذا حزر بسم الله الناس. الناس. الناس. من شر الوسوات الخنات الذي يوسلس في صدور الناس من الجنة دندو <تصفيق> <تصفيق>